وإنها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري اشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا وَمِنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِذَدًا وَأَمَّا ظَنَنَّا أَلَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّ لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَاءَ أَمَنَ نَبِيًّ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَلْخَافُ بَخْسَ وَلَا رَهْقَ وَأَنَّ مِنَ الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنْ إن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حضبا وان لو استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماء غدقا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 خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عذدا